بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين فينقى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين استخدوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنزل عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرآن ومن حولها لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في التعيش ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن, ولكن يدخل من يشاء